وما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثمن انس قبلهم ولا جان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 تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا ব বুসি জিবলু বস অজর প্রয়নতিবু ময় মন ও বু নিম অস্থবু নিণ বিপূলমুকিজি নয় সুত মিন অলী ও মিনল আলসূরি নৌ متفئين عليها متقابلين